الحين اللي يشتري سيارة جديدة وياكل مطب وش يقول <أحرى> ليه مدروس قال والله انت لها في قلبي لان حبها في <بيقلبي> طيب عيالك ما يصلون انت ما تصلي ما يقول احد الاخره مش باخره والله غفور الرحيم يا اخوانا الان شوفوا حقيقه فعلا هل الدنيا اهم عندنا ولا الدين تكبيره الاحرام خير من الدنيا وما فيها خير من ما طلعت عليه الشمس انت رايح تبي تدخل مسجد وقيمة الصلاة الآن بيكبر الإمام طارت من مخباك خمسة ريال تلحقها، ولا تلحق التكبير في العرام؟ <تصفيق> يلا يا للجرقية يلا أحسن الظن تكبيرة العرام ايه, ايه, ايه التكبيرة، طيب وليك زكي حط جنبها خمسين، حط صفر، خمسين عيش اسمية ها، تلحقها ولا تلحق تكبيرة العرام؟ تكبيرة العرام، طيب مسيلة الدموع صفرين، خمس مئة والله يا أخوان ما عمرنا سيبنا خمس مئة طاير ما في عمل طيحة خمس مئة هاي أنا تلقي عم تجده خمس مئة في الشارع هذا الدمام لا تلقي ريال خمسة لك خمس مئة يحطه بالبوت جوفلين يسكر عليها والمخبى بله الجوفل إيه الخمس مئة لها محل ثاني سبحان الله فسالني مرة شايب قلت له ايش رايك تني تلحق ال500 ولا الصلاة قال <تصفيق> يا مطوع والله <تصفيق> لا الحق ال500 لو تقول تصلي لا والله وش ذا يا شيخ هذا ملك يعني وش هذا <تصفيق> <عرفة دا>. <تصفيق> العصير ما عارف هذا وش هذا كوكتيل هذا عارفه هذا أضخم عصير عندي في حياتي هالطبقات عطوا فكره حقت هذا على طار العصير حق المني ايه الليله خربتني على طار العصير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كنت مع انسى الشيخ محمد العريق مع انسى الشيخ محمد العريق واحد اسمه ماهر وواحد الخطاط كنت اروح انا ويوهم والشيخ يقول جزاك الله خير خليك معهم رحنا استراحات حددنا على الشباب احنا راجعين طبعا هم عيال نعمه انا بديوي ما بيه طبره اقخم عصير عرفه بحياتي كد خير يعني قلت عشان اسوي قدامهمني ولد نعمه وقفهم عند المطعم قالوا ايش تشرب عصير انا مسوي كذا يعني إني افكر وانا ما اعرف الا الكد خير بس سويت كذا قلت طيب يعني فولي بقول كفتين جلست نقلتها أطقم عصير عندي في عادي مع غيره ما ادري قال لي ورا اسم سلطان قال أجيب لك المينيوم المينيوم هذا الاسم اللي فيه العصيرات قلت والله حلو بس خلص جاله ثلج شوي الرجال هو قدر كذا ضحك في وجهي لقيت من بكرة على العريفة قال يبدوي فشلتنا عربيني عبد العبد هذا ايش اسمه حق العسكري بونز، ايش اسمه باستون روبنز هذا واحد قال لي تروح معي باستون روبنز والله احسبه فلبيني بيسلم ودي اعطينا مقليات على الاسلام قلت لك انت فيلبيني ليه ضايع كنا نقول قبل العصير <تصفيق> <تصفيق> اه الخمس مئه عشان اعرف اهم شيء عندنا الدين ولا الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر اقصى عليك ولكن اقصى عليكم ان تنفت عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون مما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالم او متعلم وعالم او متعلم فحين الاخر عندنا شيء الدنيا بعض الأباء يسافر يدق على ام العيال المعزله سلام عليكم طيبين شلون العيال كويس ارقدوا قاموا افطروا راح المدرسة تغدوا حلوا واجباتهم ما قال صلوا ما قال صلوا سألت بعض العبادة ولدت ولي فيك قال في جامعة في الطيب الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعه هل فات ولدك يوم الأيام الاختبار والله ما فات. ليه قال والله يروح لو كان بالعقاب قال له يجينا بثلاث ثلاث نشتري شعير للحلام هم بس بيشيلوا الحلقة حتى عياله في ما عندهم الهيا ما في مشكلة أهم شيء بعير ياكل ثبلا <تصفيق> أهم شيء بعيري في <تصفيق> فسبحان الله يعني بعض الناس ما يسأل عياله صلى الله عليه طيب سألت الشاب من كم مرة فاتت ولد صلاة الفجر قال الطقط والمعدة وفايتنا العود معرب مع الولع يعني سبحان الله المدرسة قال يروح لو كم بالعقاب بعض العباد إذا فيه خير اليوم تعيه إذا جاي يقوم الوضع صالحة المجهر قال كيف نحلال برد برد برد يعني برد على المسجد ولا برد على المدرسة يبقى على المسجد بعيد طيب المدرسة ما هي بعيدة إذا من جاي قومة يبقى حالة الله صغير صغير على الصلاة والأول صغير على المدرسة سبحان الله لكن الناس صار عندهم هم وحب للدنيا فقال حارثة يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا هذا شوف هذه أعمال نفل غير الفراغ هذا أعمال نفل وصلت حارثة إلى مرتبة من أعلى مراتب الدين مراتب الدين هلأ. الإسلام لإيمان فقال يا رسول الله عذبت نفسي عن الدنيا وأصبحت وقد أسهرت ليلي وشوبة ها. مثل عيان أبلاي ستيشن بقيام الليل أصبحت وقد أسهرت ليلي بالقيام وأضمأت نهاري بالصيام وكأني شوف المنزل اللي وصلها، وكأمي أمر إلى عبد الرحمن بادل الأمام. الآن وصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك فرا. لم تكن في وصل إلى هذه المنزلة. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.